وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وللله ملك السماوات والأرض يغفر למי يشاء ويُعذبُ مَن يَشَاءُ وكان الله غفور رحيمَ تَيْقُولُ المُخَلِّفُونَ إِذَا طَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُهَا ذَرُونَ اتَّبِعُكُمْ يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لا تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدية معكوفة والهدية معكوفة أي بل ومح الله ولو لا رجال أمم مؤمنون ونساء أمم مؤمنات لم تعلمهم أن تطئهم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 فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره وعلى الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله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 ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فأزره فاستغلظ فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع علي غضب الكفار.